Surah إن في <تصفيق> ذلك هو خبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منا وهم مرتو آن مسلم بادا نام گل نام دلیل وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو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 وَريد أن على الذي نَاسُيف في الأ وَجعلهُمأََّذ وَج الارفين وَن مكنَ لَ في الأ وَنور فيونَ وَان وَجودَهُ م مِ كان يحظون اذا خفت عليه فالقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني اننا راقدو اليك واجعلونه من المرسلين فالتقطوا ال في الدون ليكون لهم عدو وحزن ان نافرعون وهامان ان فيذعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امراه فيذعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا 111. وأصبح فؤاد أم موسى فارضا 112. إن لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين 113. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون